وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا دَاءُهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا قَدْ خَسِرْتُمْ مِن قَبْلُ وَمَا كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ وَقَالُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كِتَابًا وَمَا وَيَقُولُ مَاذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِن حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ